سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل الق... بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الأمن إلى القدس من بعد الذل وذلعاري من بعد الذل وذلعاري سنخوذ معاركنا معهم وسنمضجه عن نهدعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوى ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بشبر محتل لن نترك ذكرى للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوذ معاركنا معهم وسنضجه عن نردوهم ونعيد وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدويٍ دامٍ يقلقهم وسنؤلّ العار أيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم وبإذن الله الرحمن ستحرر أرض شان وستشرق شمس النصر و نكون رمزا للطغى ونكون رمزا للطغى سنكون معارك لا معهم وسنلجم جماع النار ندعوهم الحق المغتصبا ولن القوة ندفعهم, وبكل القوة ندفعهم كنا معهم وسننضجه عن نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل, وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الأمن إلى القدس من بعد الذل وذلعاري سيأخذوا معاركنا معهم وسنمضي جموعنا لدهم ونعيد الحق المغتصب وبكل كل القوة ندفعهم وبي كل القوة ندفعهم لن نرضى بشبر محتل لن نترك ذكرى للذل تتمور الارض وتحرقهم في الارض براكين تغلي في الارض براكين تغلي سنخوض معاركنا معارك معهم وسنذج جماعا نردهم ونعيد الحق المغتصبا بكل قوتنا ندفعهم بكل قوتنا ندفعهم Bidawinda min yulquum ve senem algar baidina ve bklil kuvetin